السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار والسجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار أنا والدجاج والذكريات أنا والدجاج والذكريات مريرة والانتظار السجن جنات ونارو وأنا المغامر والغمارو السجن جنات ونارو وأنا المغامر والغمارو أنا والدجاج والذكريات أنا والدجاج والذكريات مريرة والانتظار Lai lu suju niä lu puni vata dumuni ni ma mulki baru talan haru alatuna vala yamar talan haru dumuni walahu badal رات شعري والشعار والآه بعد الآه والزفر رات شعري والشعار ولكل آه لذة ولضو وشوق واستبار السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار جنة جنات ونارو وأنا المغامر والعيمارو أنا ودوجات والذكريات أنا ودوجات والذكريات مريرة والانتظار ربه أقوىك إن هذا القلب بي وعي شك ويا حارو لا أشتكي لسي و كلو شك تصدى يوم من حارو رباه و أخوك إن هذا القلب بالشك وعي شك ويا حارو لا أشتكي لسي و كلو شك تصدى يوم من حارو رحي طليق. في الدنيا والجسم يحكمه الإزار رحي طليق في الدنيا والجسم يحكمه الإزار لكنها النجملك من ويسبقها اعتذار السجن جنات ونار وأنا المقام. أنت جن جن نار ونار وأنا المغامر والغمار أنا ودوجا والذكرائط أنا ودوجا والذكرائط مريرة والانتظار مريرة والانتظار